ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين سورة النحل الآية الثالث بعد المئة ونحن نعلم أن المشركين يقولون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 وفي هذه الآية الكريمة نقف عند كلمة يلحدون أي يميلون إليه ويزعمون أنه يعلمك وأصل لحد يدل على ميل عن استقامه وتفسير هذه الآية الكريمة اي يقول الله تعالى تكذيبا لهم وردا على فريتهم لغة الرجل الذي يشير إليه مشركو قريش ويضيفون إليه مايلا وادحرافا عن الحق أنه يعلم محمد القرآن لغة أعجمية ليست بعربية وليست بالتي تبين المعاني وتفصح عن المراد بأوضح بيان وهذا القرآن قد نزل بلغة عربية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 وأولئك هم الكاذبون ليس محمد صلى الله عليه وسلم كاذبا فيما جاء به من ربه إنما يَخْتَلِقُ الكذب الذين لا يصدقون بآيات الله لأنهم لا يخافون عذابا ولا يرجون ثوابا وأولئك المكتصفون بالكفر هم الكاذبون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 ولكن من شرح بالكفر صدرًا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره على الكفر فنطق بكلمه الكفر بلسانه وقلبه مطمئن بالايمان موقن بحقيقته لكن من كان منفسح الصدر بالكفر فاختاره على الايمان وتكلم به طائعا فهو مرتد عن الإسلام فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم الآية السابعة بعد المئة ذلك بأن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 وقف عند هذه الآية الكريمة ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة أي ذلك الغضب من الله والعذاب الأخروي العظيم بسبب أن الذين كفروا بعد إيمانهم اختاروا نعيم الحياة الدنيا على نعيم الآخرة فارتدوا على أدبارهم طمعا في شيء من زهرة الدنيا الفانية إذا اخي الكريم تأمل ذلك حتى لا تغرك الدنيا وتأمل كيف أن الله سبحانه وتعالى قد جعل استحباب الدنيا على الآخرة هو الاصل الموجب للخسرات والدنيا هذه مهما طالت فهي ذاهبة ويحرص الإنسان للدار الآخرة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 وعلى أسماعهم فلا يسمعونها سماعا ينتفع به وعلى أبصارهم فلا يبصرون الآيات الدالة على الإيمان وأولئك هم الغافلون عن أسباب السعادة والشقاء وعما أعد الله لهم من العذاب الآية التاسعه بعد المئة لا جرم أنهم في الاخره هم الخاسرون حقا إنهم يوم القيامة هم الخاسرون الذين خسروا انفسهم بسبب كفرهم بعد إيمانهم الذي لو تمسكوا به لدخلوا الجنة الآية العاشرة بعد المئة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 بعدما عذبهم المشركون وامتحنوهم في دينهم حتى نذقوا بكلمه الكفر وقلوبهم مطمئنة بالإيمان ثم جاهدوا في سبيل الله لتكون كريمة الله هي العليا وكريمة الذين كفروا السفلة وصبروا على مشاقه إن ربك من بعد تلك الفتنة التي فتنوا بها والتعذيب الذي عذبوا به حتى نذقوا بكلمة الكفر غفور لهم رحيم بهم لأنهم ما نذقوا بكلمة الكفر إلا مكرهين ولذلك تأمل في هذه الآية الكريمة ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها غفور رحيم من هاجر في سبيل الله وخلى دياره وأمواله طلبا لمرضات الله وفتن على دينه ليرجع إلى الكفر فثبت على الايمان ثم جاهل أعداء الله ليدخلهم في دين الله بلسانه ويده وصبر على هذه العبادة الشاقة على أكثر الناس فهذه أكبر الأسباب التي تنال بها أعظم العطايا وأفضل المواهب وهي مغفرة الله لذنوبهم صغالها وكبارها. المتضمنة زوال كل أمر مكروه ورحمته العظيمة التي بها صلحت أحوالهم واستقامت أمور دينهم ودنياهم وايضا تأمل في هذه الآية الكريمة وقف عندها مليا وأنت تنظر إلى الأعداد الكبيرة الذين هجروا بسبب دينهم ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يدخل في معناها كل من فتنه الشيطان عن دينه أو أوقعه في معصية ثم هجر السيئات وجاهد نفسه وجاهد غير نفسه من العدو من الشياطين الإنس والجن وجاهد المنافقين بالأمر بالمعروف النهي عن المنشر وغير ذلك وصبر على ما أصابه من قول أو فعل يدخل في ذلك كل كلما جاهد السيئات كلما فتح له من أبواب الخيرات ولذلك إذا ظلمك أحد فلا تلجأ إلا إلى الله وتأمل قصة الجارية التي في صحيح البخاري رقم أربعمائة وتسعة وثلاثة اتهمت وهي بريئة فدعت الله أن يبرئها فجاءتها الحديات ببراءتها فصدق الله وهو يجيب المضطر إلى دعاه قال أم من يجيب المضطر إلى دعاه فإذا ظلمك الظالمون فلا بأس أن تخرج من البلد الذي ظلمت فيه ووقعت لك فيه المهنة فلعلك تتحول إلى ما هو خير قال تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغ من كثيرا وسعب فربنا يفتح لك ارغاما لأنوف الذين اضطهدوك ويفتح الله تعالى لك من سعة لا من فوائد الايات اولا الترخيص للمكره بالنطق بالكفر ظاهرا مع اطمئنان القلب بالايمان طبعا هذا الاكراه الحقيقي الاكراه المؤذي وليس الإنسان يسارع ويقول انا مكره لا الاكراه الذي فيه ضرر عظيم على الإنسان المرتدون استوجب غضب الله وعذابه